بسم الله الرحمن الرحيم والصفات فا ت صف ف الزاجرات زجرا فاتيات ذكرى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 وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نُزِلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين